Gracias. طيب مو ج و د ة لا مثل ه ن ا ي خ ت ل ف ه ي ن د ن ا في وضع ا ل غ م ا م ن ه م ش ط في ا ل ش ا ر يجعلون ب داعي أ ب كالتراب س س السادس خمس ا هذا؟ النكاح هذا د كل أ أخذ كل المرمى والأمراكس أمراك إحكام ل ا م د لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه ومن سار على نهج ه وسنه بجنته ا ل ا يوم الدين نطقنا ف الاسبوع الماضي على الفائده الحادي عشر هنا هنا وقرناها كان أولا ما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 ا ل ف ا ئ د ة ا ل ح ا د ي ة عشر, الحادية عشر تصرفات قال تصرفات الصبي على ث ل ا ث ة أ ق س ا م قال الشارح حفظه الله أ و ل ا تصرف ن ف ع محض ك أ ن يوهب أ كأيوه ح د ل ل ص ب ي مالا فلا ينبغي للولي أ ن يمنعه サビ إ ذ ا كان ن في ع محذر المحض قال ثانيا تصرف غير محض مثل أ ن يريد اتلاف ل ص ب ي إ ماله فللولي أ ن يمنعه بس أ ن ا ما ادري شيخ ت و ق ع في ك ل م ة سقطت هنا ولا اللي هو تصرف غير نفع م ح ف ولا في في في قال ثالثا تصرف يدور بين النفع والضر كالبيع والشراء فهذا حسب حسب الواقع ف إ ن كان صالحا فللولي أ ن يمضي ببيعه وشرائه و إ ن كان غير ذلك فله منعه و فان كان صالحا باللجوء ل ان يمكن ان يكون صلاحا لولايه الولي على الصبي فهل كان في ضرب لا يرد ولا ل ان يبيع شيئا برخص هل هذا مطلق ولا في الاموال البسيطه مادوم فيها فمادام شيء ي ح ف ظ ا ل م ن ط ه التي ت ت د ب عنها ف ت ح ا ل م ن ط التي ت ت ح ن ه ا فتحت ا ل م ن ك ا ن ش ي ء يضر ث ا ف ت ا ل م ا ل و ي ب ت ل د ا ف ت ا ل م التي تتحدث عنها فتحت ا ل م ن ط ه التي تتحدث ع ه ا فتحت م ن ط ق ه التي تتحدث عنها فتحت المنطقه التي ت ت ح د م عنها فتحت المنطقه التي تتحدث عنها ل ت ح ت ا ل ن ط ق ه قوله فصل في العبد قال الشارح قوله فصل في العبد الماذون أ ذ و ن ق ل الشارح العبد ل ا م أ هو من أ ج ا ز قال الماتن فصل في العبد ا ل م أ ذ و ن قال الشارح حفظه الله العبد ا ل م أ ذ و ن هو من اجاز سيده ب أ ن يعمل له في ماله وهذا العبد تصرفه في مال سيده له أ ح ك ا م تخصه فمن ذلك ما ذكره المؤلف هنا بقوله ولكن ا يجب ان يكون هناك اشخاص يمكن ان ي ص و ن هناك اشخاص يمكن ان ي ك و ا هناك ا ش خ ا ل يمكن ان يكون ه ن ا س ي د ه ا أن يمكن ع ان ي ج ا ن ه م ا ك ق و ل ا ص هذا العبد الذي تصرف في مال سيده أ ح ك ا م تخصص من ذلك ذكر أ و ل نعم قال الماتن و إ ذ ا أ ذ ن السيد لعبده في ا ل ت ج ا ر ة صح بيعه وشراؤه و إ ق ر ا ر ه هذا الشخص ا ل أ و ل في شروط في احكام هذا الحكم ا ل أ و ل نعم قال ا ل ش ا ر ح أ ي إ ذ ا أ ذ ن السيد لعبد من عبيده ب أ يتاجر في س ل ع ة ف إ ن بيعه يصح وكذا شراؤه وكذلك إ ق ر ا ر السيد ك أ ن يبيع العبد س ل ع ة فيقره سيده على بيعها ب إ ق ر ا ر ه و ا ل إ ق ر ا ر إ م ا أ ن يكون بالقول فيقول له أ ح س ن ت في بيعها أ و لا ب أ س ونحو ذلك من العبارات التي تدل على ا ل إ ق ر ا ر أ و يكون اقرارا بالسكوت فيسكت على بيع عبده ل ل س ل ع ة سيده لا بد ياذن لا يجوز للعبد أ ن يتصرف كمال سيده لغير ا ل ن س ا ن حتى ولو كان ل ص ا ل ح حتى لو كان لصالحه ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة لا بد من الاذن ذكر هنا الشارع حفظه الله و إ ق ر ا ر سيده أ ن يكون ببيع كأن يبيع ا ل ع ل سلعة ف ي ق ر ر ا ل ي د ع ل ي ه ا ب إ ر اكون ر ل أ ح س وخكت فعلي إنك يبيع أنك م ي ق و ل ي ر ه مهباع و ش ك ت عنها ي ع ن ن ي ه اكون ق ر البيع م ي ص ا ل ي ه لكي أ ن ه ا عادة لا ي اكون بما ت م ا ا ل ل س ي د ل و كان ا نفسه في م ل ا ل س ي د ل ه قال الماتن ولا ينفذ تصرفه إ ل ا في قدر ما أ ذ ن له فيه قال الشارح حفظه الله أ ي لا يتصرف العبد بشيء أ ذ ن له فيه إ ل ا بالقدر الذي أ ذ ن له سيده ولا يزيد, ولا يزيد على ذلك ولكن هذا يعني صار يهوى من صالح لا بد من ادم ما ا ي من ادم ا ل س ي د من ب ل ا ل س ذ ن ا ي د بل قدر الذي د م ن ل ب ه ل م ا ذ ل اذن له اذن له ذ ن ا له اذن ل ا ذ له اذن له اذن ل ذ ن ل اذن له ا ذ له ا ن اذن له ا له اذن له اذن له ا ذ ه ا ن له اذن له اذن ل اذن اذن له ا ن له اذن له اذن له اذن له ا ن ه اذن له اذن له اذن ا له اذن له ا ذ ه ذ اذن له ا ذ اذن له ا له ا ذ قال الماتن و إ ن ر آ ه سيده يتصرف فلم ينه لم يصر بهذا م أ ذ و ن ا له قال ا ل ش ا ر ح وقيل بل يكون م أ ذ و ن ا له ل أ ن سكوته رضا بصنيعه بل سكوته ب م ث ا ب ة ا ل إ ق ر ا ر لتصرفه قلت و ا ل أ و ل أ و لا <تصفيق> الاول يوجهون ما يكون م أ ذ و ن الاول ف ا ل د يقول الشارع ي ل بل يكون مادون له ل أ ن سكوته رضا ان كنا من السكت السكت السكوت يدل على الرضا هنا هذا قول والثاني أ ن ا ل إ ق ر ا ر ب م ث ا ب ة ا ل إ ق ر ا ر و الثاني لا بد ان يتكلم أ ن ي ق و ن لك لك ه ذ ا تبيع لك تشهد هذا هو المعنى مفهوم سبب كتاب الفرائض قال الماتن كتاب الفرائض قال الشارح الفرائض ل غ ة جمع ف ر ي ض ة بمعنى الشيء الموجب الشيء الموجب المقطوع والمقصود بعلم الفرائض فهمها وفقه وفقهها أ م ا حسابها فهو و س ي ل ة م ح ض ة تسلك عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا أ م ا موضوع هذا العلم فهو التركات وفائدته هو إ ي ص ا ل نصيب كل وارث إ ل ي ه أ م ا حكمه فهو فرض ك ف ا ي ة إ ذ ا قام به من يكفي سقط الفرض عن ب ق ي ة الناس نعم نحن الآن دخلنا كتاب الفرائض في وكنا أ ن الفرائض كما قال الشارف جمع ف ر ي ض ة بعضهم يقول كتاب المواريث في بعض تعريفات البقعه يقول كتاب المواريث لكن ا ل م ع ل ف أ خ ذ ب ه ا مع أ ن ا ل ش ا ا ر ل م ع ت م يقول, يقول قسمه المواريث وهنا الشارع كال كتاب الفرائض و بين إسعى سلسل و جاءنا ل موضوع ا ل م و ب جمع فريضة بمعنى الشي والمقصود بعلم الفرائض الشيء الموجب هذا م ه وفقهها ه ا نعم وموضوع هذا بالتركات ي وفائده يسار ل ن ص ي ب لو قالنا حدش ف ا ئ د ة الفرائض ناخذ ف إ ن ن ا يسار النصيب كل ما له ارض على م و ا ل ي ه ا يعني أ ت ي ن ا ل ه م العشره اصحاب الفرائض ي أ خ ذ نصيبه هذه الفرائض قسمها الله من فوق سمع السماوات وهو أ ع د ل العادلين سبحانه وتعالى لم يجعل البشر أ ن يتصرفوا في مثل ا ل ك لقد نعمت أن ل بما جاء في ك ا ب ا ل ل ه و ا ل س ن ة ا ل ر و نعم ح ك م فرض ف ك ل ي ح ك م فرض ك ف الى م ك و ن حكمه اخر لكن يحتاج ق م ب ه الى مكان اخر ل لكن يحتاج الى مكان ت اخر الفقر. تدخل ضمن الفقر اين اصحيح ل أ ن ه ا ت ع ض العلماء يقولون ه ا ليس من الفقر منها علما مستقل مستقل. علم مستقل ليه الكتاب معنى ع م د ة الفقه دخل فيها ض ودخل فرائض من الظمن علم لكن الفقه فيه قال وقول المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض قال الشارح ترجم له المؤلف بالكتاب وذلك ل أ ن علم الفرائض جنس مستقل بنفسه فهو لا ع ل ا ق ة له بما قبله, بما قبله ولا ع ل ا ق ة له بما بعده ل أ ن ه علم يختص بالمواريث وقو وقول المؤلف الفرائض ولم يقل المواريث لان أ ن ل الأصل قال الشارح ولم يقل المواريث ل ف ر ا ئ ض هي أ الفرائض هي ا ل أ ص ل ب ق و ل ه صلى الله عليه وسلم أ ل ح ق الفرائض ب أ ه ل ه ا فما بقي فهو ل أ و ل ى رجل ذكر فهو ل أ و ل ى رجل ذكر الحاصل أ ن عندنا هنا يعني الانسان ينبغي لنا ن ننتبه الى العاده ان استدلوا العلماء بالمواريث ينبغي ل ل إ ن س ا ن أ ن يحرص دائما فهذا استدلال له وجه من النظر وهو أ ن استدل الفرائض ح ق ا ل في أ ه ل ه ا استدل ع ل ى كتاب الفرائض هذا ا ل م ق ص و د نعم و إ ل ا فلو عبر عنه بكتاب المواريث كما عبر به غيره من العلماء لكان اولى لان المواريث اعم فهي تشمل, فهي تشمل اصحاب الفرائض والتعصيب والرحم قال الماتن وهي ق س م ة الميراث قال الشارح هذا هو تعريف الفرائض وهو ق س م ة المواريث وقد تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها وحددها فلا مجال فيها للاجتهاد وقد راعى الله سبحانه وتعالى أ ح و ا ل الناس وحاجاتهم وكفالة الغير, لهم وكفاله الغير لهم من عدمها ولعل ا ل ح ك م ة في كونه سبحانه وتعالى هو الذي يتولى قسمتها ل أ ن ه أ ع ل م ب أ ح و ا ل عباده إ ذ لو تولى المورثون أ و الوارثون أ و غيرهم لدخل فيها من الجور والضرر و ا ل أ غ ر ا ض ا ل ن ف س ي ة ما يخرجها عن العدل و ا ل ح ك م ة ولكن من تمام عدله وحكمته أ ن يتولى قسمتها فقسمها أ ح س ن قسم و أ ع د ل ه بحسب ما يعلمه تعالى من قرب النفع وحصول البر و إ ي ص ا ل المعروف إ ل ى من يحب ايصال المعروف إ ل ي ه أ ن ا ل ق ر ا ئ ض ليس فيها مجال للاجتهاد إ ن م ا هي أ م ر قضاه الله سبحانه وتعالى وعلينا ان ما جاء في كتاب الله ق د جاء في س و ر ة النساء أ ص ح ا ب الذين أ ن ص ا ا ء ل لهم ق س م ه او أ ص ح ا ب ا ل ف ر و ب فيتبين من ذلك أ ن الانسان إن يعمل بما في كتاب الله س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الفوائد ذكر بعض الفوائد قال الشارح ذكر بعض الفوائد ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى أ ر ك ا ن ا ل إ ر ث ث ل ا ث ة ا ل أ و ل المورث وهو الميت الثاني الوارث وهو المستحق للميراث الثالث الموروث أ ي ا ل ت ر ك ة وهو الحق الموروث الذي يخلفه الميت للحي هذه يقولون العلماء اركان المواريث ل الركن ث ة ا ا ل أ و ل اللي هو المورث وهو الميت يعني خ ل ص ر ك بعد ا ل ت ر ك ة ل ل ي ي ا والثاني الوارث اللي هو الفرع الوارث للميت والثالث اللي هو الموروث وهي ا ل ت ر ك ة التي تقسم على حسب ما أ م ر الله سبحانه وتعالى نعم ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة في شروط ا ل إ ر ث أولا تحقق ح ي ا ة الوارث ثانيا تحقق موت المورث تحقق موت م و ا ل ر ثالثا ث العلم بالمقتضى للارث إ ر الشروط ث هذا هو يعني أولا لا يتحقق حياة ا ل يعني يتحقق أن بد و ل ك يجب ان ي ا ك و ا ل ا ج ب ي ك و ا ك ث و ا ل ا ن ي ت ح ق ي ق موتا لانه ي ج ن يكون ه موتا ل ن ه ي ج ان يكون ه ك م و ت ل ه ي ن ه ن لانه يجب ان يكون هناك موتا ه يجب ان ي ة و ن ا ك موتا ه ي ب ان و ن هناك موتا ل ا يجب ان ي ك ا ن هناك موتا لانه يجب ان يكون ه ا ل ر و ح ا لانه يجب ان يكون هناك م ا لانه يجب ان ان يكون هناك م و ت ي ب ا و ن ه ص ا ر ت تجهز ي الميت ه ن ا تبقى ع ل ى بمقتدى محكام المتعلقة العلم بمقتدى نعم أصحاب والتريكة العرض لابد الإنسان العرض لابد العرض ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة يتعلق ب ا ل ت ر ي ك ة خ م س ة حقوق أ و ل ا تجهيز الميت ثانيا الديون ا ل م و ث ق ة كالدين, والرو... كالدين المرهون ث الديون ث ا ا ل ا ل م ر س ل ة غير ا ل م و ث ق ة ر ا ب ع ا ا ل و ص ي ة خامسا المواريث هذه ما يتعلق خمسة حقوق. دابد منه تجهيز بتجهيزه له إذا ما خمسة مات الميت ما المقصود قيمة بأثارة دابد الأول الكفان يتعلق قيمة أشياء الكفان حقوق حقك إجرة جهز بها من من, مد... من ترك قبل قبل القصه الثاني الديون ا ل م و ث و ق ة شبه لا كالرحم بيت مرهون هل يكسر ابو خالد ما يكسر ما مره صاحب الحق ا لابد او مال لرجل و ا ب د الموتوك أ ن ه ل ك ل صاحب طيب الثالث الدين و ا ل م ر س ل ة غير ا ل م و ت و ك ه ذ ه عند ا ل الدين و ا ل م ر س ل ة ظ ه ر الدين و التي ليس عليه ا و تعيش ليس عليه ا و تعيش يعني ما في سندات وفي ل ا مات هلك ه ل ك وجان واحد و ق ل ب أ ن اطلب, أطلب له. هذا ل م ج ا ما, ما كتب بينه وبينه لكن في شغل و... اختلافات لا بد ان يطالع ن د ه شيء يقول انا اعطيته و يشهد فلان ويشهد فلان الا يترك كذا بس من يدعي لا بد من تحكيل لا بد من ب ر ا ذ م ة نعم مفهوم الشيخ ن ا رابعا ا ل و ص ي ة عندنا هذا على التدريج أ و ل ا التجهيز ثانيا الحقوق الديون ا ل م و ث ق ة ثالثا الديون ا ل م ر س ل ة ل غ ي ر م و ث ق ة رابعا ا ل و ص ي ة الميت لازم تنبيه قبل ان ت ك س م التركه نقول ان ا بعد ا ل و ص ي ة لها موسم ثلث مال على يد ف ل ا ه او يفعل ذ ك ثم بعد هذا إ ذ ا انتهت هذه ا ل خ ا م س ة أربعة وهم أسحاب كل نصيبه الذي قسمه الله قال الماتن ا والوارث ث ل ا ث ة أ ق س ا م ذو فرض و ع ص ب ة وذو رحم قال ا ل ش ا ر ح أ ي الذين تنتقل إ ل ي ه م ا ل ت ر ك ة بموت المورث ث ل ا ث ة وهم أ و ل ا ذو فرض وهو كل من له نصيب, مق... نصيب مقدر شرعا كما سيذكرهم المؤلف رحمه الله والجزء الذي قدره الشارع ل أ ص ح ا ب الفروض هو النصف والربع والثلث والثلثان والسدس والثلث والثلث ثانيا العشر و الربع و السدس و عظم يقول ست م ثانيا <تصفيق> ع ص ب ة و ا ل ع ص ب ة من يرث بلا تقدير و لهذا إ ذ ا انفرد اخذ المال كله ب ج ه ة و ا ح د ة و إ ذ ا كان معه صاحب فرض أ خ ذ ما بقي واذا, استغرق وإذا استغرقت الفروض ا ل ت ر ك ة سقط ل أ ن ه يرث بلا تقدير ثالثا ذو رحم وهو كل من يرث بلا فرض ولا تقدير و ب ع ب ا ر ة أ خ ر ى هو كل قريب ينزل منزله ذوي الفرض أ و التعصيب وليس وارثا بهما بنفسه كابن البنت و ا ل ع م ة و ا ل خ ا ل ة وغيرهم من جلالهم نعم من العصبة والعصبة بلا يرث ف ل ك ن يجب ان يكون هناك ا ل م ا ل ك ل ه ب ج ه ة و ا ح د ف ض ل م اجل ان ي ا ل ح ا ل ا م يكون ا ك ف ض ل من اجل ان يكون ه م و إ ذ ا ك ا ن م ع اجل ان يكون هناك ا ف ض م ا ج ان ي و ن ه ن ا من اجل ان ي و ن هناك ا ف ض من ا ل ف ر يكون ه ح ا ك ا ل من اجل ان يكون ه ا ك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من ا ل ف ر و ن ه ا ك افضل من ا ل ان ك و ه ا ل من ا ل ان ي ك و ه ف ض ل من اجل ان يكون ه ا م ل ا ي ك و ل ل ل إ ل ا إ ذ ا أ خ ذ صاحب ا ل أ ر ض إ ذ ا كان ب ص ح ا ب ه معذر إ اصحاب كان ب ه فروض لا ياخذ هذا العصر、نعم. قال الماتن فذو الفرض ع ش ر ة قال الشارع الرحم ق ه الرحم هو كل من يرث إ ل ى فرض ولا كفر وقالت ان أ ا ل ا ي ل التي ت ب ع ب ا ر ة ض لها و ل قريب ك ن ز ينزل ل ذو أ ص ح ا ب ا ل ف ر و ض ا ل ف ر ض و ا ل ت ع ي و ل ي س إرهم بهم ب ن ف س ه كإبن ا ل ب ن ت و ا ل ع م و ا ل خ ا ل ة و ل ك ب م ا ذ ا ت ع ي ت ع ي بماذا ل ا ترد لا تنس ب ا ل ف ر ض يعني قال ابن البنت البنت والد البنت والد ص ا ح ب ة حفظه وابنها تعصي تعصي بالله ما هو المقصود عزال عدد ه و ل ا ر ه ا من هو ابن البنت、مم. لا أعتقد أنه يأخذ إ ل ا إ ذ ا ا س ت غ ر ق ت القروض لا ي خ ل ت ثم ك ش ف ة ا طيب فابن امهم توفي يعني اغنم ا ل توفي ا ثم مات الوارث وهي تلد هل يرث هو ما يرث لانه لا يرث اذا بقي شسمه بعد الفروض شيء ما يرث حتى لو بعد الفروض لانه ما يرث يلاقي أ م ه لو ما لكن لو م ا ت ف ه م م قبل أ ب و ه مقسمه الابن م و وابن اختلفت لكن حين تقصد الان هلك عن بنت ابن ل وابنت قال الماتن فذو الفرض ع ش ر ة قال الشارح بعد أ ن بين المؤلف رحمه الله اقسام, أقسام من تنتقل إ ل ي ه م ا ل ت ر ك ة إ ج م ا ل ا ب د أ هنا بتفصيل ما أ ج م ل ه ف ب د أ ب أ ص ح ا ب الفروض ل أ ن ه م ا ل أ ص ل لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا ألحق الفرائض ب أ ه ل ه ا نعم ه ذ ا يوم اصحاب الكروب والوارثون من الرجال عشره اسمها ومبيجيكم ا ل ن ع التقصير لهم الابوان والزوج والزوجه والبنت والبنتان اصحابه واصحاب النصر يذكروننا قال الماتن الزوجان قال الشارح هذا هو ا ل أ و ل والثاني من أ ص ح ا ب الفروق وهما الزوج والزوجه ة الزوجة الزوج يارف ودود النصر ابن ب أو ت ا الحمد, لله الحمد لله الله الله لله عندنا الأصل الوارث لله ا ل ا ل أ ب و ا ن و ا ل ف ر ع الابناء ي و م ل أ و ا لازالت ب ن ء تجرب ز و ج ي ل النصب عدم وجود الفرع الوالد ف إ ذ ا كان في أ ص ل وارد أ ص ل وارد يوم ا ل أ ب و ا ن ن خ ذ كل واحد نصيبهم ولان نصب ما يحجبها عن النصب ان الع... الفرع الوالد نعم كذلك الفرع ا ل ز و ج ة كما ع ل ى حق لها ت أ خ ذ الربع إذا يتبقى... تأخذ ا بعدم وجود الفرع الوالد ولو ان اربع زوجات هلك هلك عن أ ر ب ع زوجات ثم كلهم في الربع و إ ن كان لهم فرع و ا ل د كلهم ب ث م ب ن ه م قال الماتن و ا ل أ ب و ا ن قال الشارح وهما الثالث والرابع يعني الام أ م و ل أ ب ك صار عندنا؟ ا أربعة ل والاب أ ب و ن أ ر ع ة طيب فضل قال الماتن والجد ق... <تصفيق> من قال الشارح هذا هو الخامس والمراد به من يدري إ ل ى الميت من ج ه ة ا ل أ ب و ة وهو من لا يكون بينه وبين الميت أ ن ث ى ك أ ب ي ا ل أ ب و أ ب ي أ ب ي ا ل أ ب فهؤلاء يرثون ل أ ن ه ليس بينهم وبين الميت أ ن ث ى بخلاف أ ب ي ا ل أ م ف إ ن ه لا يرث ل أ ن ه بينه وبين الميت أ ن ث ى ع ن جد و أ ب ي ا ل ج د عن ا ل جد ا ل وابي الجد ايه؟ اللي بعد اللي نعم وهك حسنت قال ا ل م ا ت و ا ل ج د ة قال ا ل ش ا ر ح هذا هو السادس لكن يشترط الا يكون بينها وبين الميت ذكر مسبوق ب أ ن ث ى مثال ذلك جدة أدلت جدة بأبي أم لا ل ترث أ ن ه ادلت أ جدة أدلت ب أ ب ي أ م لا ترث ل أ ن ه ا أ د ل ت بذكر مسبوق ب أ ن ث ى <تصفيق> عدلة يعني إيش ا ش ا ل كلمه يعني وصلت بأبي أمي. يعني بأبي أمي. ما ي ف م ا د ل ة ي ع ن ي إ ن هاو ص ل ت ج د ة هذي ه ابي و د ل ة ي ع ن ي قرار مني او دلتني ابي <تصفيق> الآن قال عدلة جدة وشي لحظه بهاي أ خ ذ يا بها وشي لحظه ابي أ أ وقعها دعها دول م ي أ خ ذ ليس ا السبب؟ قال الماتن قوله والبنات هذه هي ا ل آ ن عندنا ا ل ر ق م ايش السابع. السابع نعم قال ا ل ش ا ر ح هذا هو السابع وهم بنت المتوفى من صلبه نعم قال الماتن هذا معروف ما فيها شيء ن ع م قال الماتن وبنات ا ل إ ب ن قال ا ل ش ا ر ح هذا هو الصنف الثامن من أ ص ح ا ب الفروض وهم بنات ا ل إ ب ن بخلاف بنات البنت ف إ ن ه ن لا ي ر ث فالضابط في ميراث الفروع أ ل ا يدلي احد ب أ ن ث ى سواء كان ذكرا أ م أ ن ث ى فبنت ابن ترث ابن ابن, ابن ترث وبنت, وبنت بنت لا ترث لانها ادلت ب أ ن ث ى والذي يدري بذكر يد نعم ش ي خ مقصود ب ي د ل ي يعني بينه وبين الميت أ ن ث ى ما وصل إ ل ا عن طريق أ ن ث ى لو وصل عن طريق ذكر كان يد نعم قال الماتن و ا ل أ خ و ا ت قال الشارح هذا هو الصنف التاسع من أ ص ح ا ب الفروض وهم أ خ و ا ت ا ل متوفى سواء كن شقيقات أ و أ خ و ا ت ل أ ب أ و أ خ و ا ت ل أ م فكلهن أ ص ح ا ب فروض ه خ و ا ت لابد اصحاب فروض يرثن ان كان شقائق و ان كان لاب و ان كان لام نعم قوله قال ا ل م ا ت و ا ل إ خ و ة من ا ل أ م قال ا ل ش ا ر ح هذا هو الصنف العاشر و ا ل أ خ ي ر من أ ص ح ا ب الفروض وهم وهم ا ل ا خ و ة ل أ م والمراد بهم الذكور و إ ل ا ف ا ل أ خ و ا ت ل أ م داخلات في قوله و ا ل أ خ و ا ت لنا ع ا ل ل الاول الزوج الزوجان الزوجان اللي هم الاثنين بفصلهم انا الزوجان اللي هو الزوج و ا ل ز و ج ة و ا ل أ ب و ا ن اللي هو ا ل أ ب و ا ل أ م والجد و ا ل ج د ة و ا ل أ خ و ا ت والاخوه نعم والبنات ا ل ا خ و الأخوة، و كلهم يرثون الاشقاء و ا ل أ ب و ل أ م كلهم يرثون ومثلهم ا ل أ خ و, و ا ت و آ خ ر شيء و الاخو... بنات الابن و بنات ا ل إ ب ل و اخر ا ت ر ش ي و اخر شيء و ا ل ر اخر ش ي و اخر شيء ا ل ر خ و ة خ ر شيء و اخر ا خ و اخر اخر شيء و ا و اخر اخر شيء و اخر ي ء و ا ل ر ي ء و اخر شيء اخر ش ا خ و اخر ش ي اخر شيء و ا خ ا ل ر شيء و اخر شيء و اخر ي ء و اخر شيء اخر ش ا و اخر ش ي اخر شيء ا خ ا خ ش ا ر ش ب د أ المؤلف هنا ببيان الميراث ل أ ص ح ا ب الفروض الذي تقدم ذكرهم ف ب د أ بالزوج وللزوج طريقان, طريقان في الميراث في الميراث الاول م ي ر ث ا ل أ النصف إ ذ ا لم يوجد فرع وارث الثاني الربع إ ذ ا وجد فرع وارث وهما ولد الميت ذكرا كان أ و أ ن ث ى أ و ولد ابنه و إ ن نزل ودليل ذلك قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أ ز و ا ج ك م إ ن لم يكن لهن ولد ف إ ن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن فلو هلكت ا م ر أ ة عن زوج و أ خ شقيق فيكون للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث و ل ل أ خ الشقيق الباقي ولو هلكت عن زوج وابن أ و ابن ابن او ابن ابن ابن او ب ابن أو ابن فيكون للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ولو هلكت عن زوج وابن بنت فللزوج النصف ل أ ن الفرع غير غير وارث ا ن ي ش ن ي ب ن و بنو ب ن ا ب ن ا ب ن و بنو وبناتنا بنوهن اباعدي يعني ان ا ل ع ا نقول مثل ما لو هلك عن زوج هلك عن زوج عن زوج وابن يعني م س ل ه زوج وابن ابن ابن ابن ابن ابن عاش من الوالد الوالد كم, كم ياخذ <تصفيق> ب هذا سيدي الزوج هذا الزوج هذا الزوج ا ذ ا الزوج قال الماتن ولها الربع واحده كانت او اربعه اذا لم يكن له ولد فان كان له ولد فلهن الثمن قال الشارح أ ي إ ذ ا مات الزوج وخلف ز و ج ة أ و زوجتين أ و ثلاثا أ و أ ر ب ع ة فكلهن يشتركن في الربع أ و الثمن إ ذ ا ل ز و ج ة ا ل و ا ح د ة ك ا ل أ ر ب ع لها نصف حال الزوج الربع مع عدم وجود الفرع الوارث والثمن مع وجود الفرع الوارث ومثال ذلك هلك عن زوجتين و أ خ شقيق فيكون للزوجتين الربع و الباقي ل ل أ خ الشقيق و ذلك لعدم, لعدم وجود الفرع الوارث لو كان لها فرع وارث ك ن ي أ خ ذ ن ي ب ب ا ل لو ك ا ن ا ل زوجتي لهم فرع و ا و شقيق هلك عن, عن زوجتين و فرع و ا زوج, زوج هلك عن زوجتين و أخي اخ ل أ ا ل شكي تطلع بره د ا تطلع بره اكشف نفسك س ا ل م س أ ل ة من آه... الزوجتين ي يأخذون ا ل ث م ن ا لوجود ث م ن هي عادة صرع الوالد و إ ذ ا فعل ليس عدها لوجود صرع الوالد من ر ب ا و الباقي ل ل إ ب ن يأخذ فرضا فرضا و ت ق ص ي د ا <تصفيق> قال الشارح مثال آ خ ر هلك عن أ ر ب ع زوجات وابن ابن فيكون للزوجات ا ل أ ر ب ع الثمن والباقي للفرع الوارث يوم <تصفيق> الشقيق أخ زوجات وابنه هلك الشقيق عن أربع طيب الأخ محجوب, بالابن محجوب بالابن يعني ما لك و الزوجات لهن ا ل ث م ن لوجود الفرع ا ل و ا ل ث قال الشارح مثال, مثال ثالث هلك عن ثلاث زوجات و أ ب ن بنت فللزوجات الثلاث الربع لعدم وجود الفرع ا ل و ا ل ث <تصفيق> قال فصل في ميراث ا ل أ ب قال الماتن فصل في ميراث ا ل أ ب قال الشارح أ ي هذا الفصل في بيان ما يستحقه أ ب و الميت من ا ل ت ر ك ة الفرق. قال ا ل م ا ت و ل ل أ ب ثلاثه احوال قال الشارح أ ي ل ل أ ب الوارث أ ح و ا ل ث ل ا ث ة مع ا ل ت ر ك ة الحال ا ل أ و ل أ ن يرث بالفرد الحال يرث ا ل ث ا ن ابنه ما ما مرجك ال... ال... طبعاً اذا ل ن أنه أني ي كان فيه اب ك ر وام وزوجه ما عندنا زوجه لا لل... للام تاخذ ثلث تاخذ ثلث الباب ل ثلث الباب ثلاثه الباب و ش ثلاثة ي ا ل م س أ ل ة فيها حبكه شوي و ي أ خ ذ السبس م س أ ل ة من س ت ة من س ت ة ن ع م أ ع ط ه واحد واحد من سته ة والباقي خ م س ة خمسة اي دلو أ ل ت ف نصيبها والباقي يعني الحال الثاني <تصفيق> أ ن يرث بالتعصيب الحال الثالث أ ن يرث بهما جميعا الفرض والتعصيب فالحال ا ل أ و ل هو ما ذكره المؤلف بقوله قال الماتن حال حال حال له السدس وهي مع ذكور الولد يعني مع وجود الفرع الوارد يرث ا ل أ ب السدس ومع عدم وجود الفرع الوارد يرث ا ل أ ب السدس يعني يخذل ا باقي يعني تعصيبا عاد هذا يأخذ تعصيبا قال الشارح اي أ ن ا ل أ ب يرث السدس فرضا إذا, إذا, اذا كان للميت ذكر وارث من الفرع وهو ابنه أ و ابن الابن أ و ابن ابن الابن فهنا يكون ل ل أ ب السدس دليل ذلك قوله تعالى و ل أ ب و ي ه لكل واحد منهما السدس مما ترك إ ن كان له ولد وقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض ب أ ه ل ه ا فما بقي فهو ل أ و ل ى رجل ذكر أ ي ف ل أ ق ر ب رجل ذكر وقول المؤلف مع ذكور الولد يفهم أ ن ه مقابل ا ل أ ن ث ى ل أ ن ا ل أ ب مع ا ل أ ن ث ى يرث تقصيبا وفرضا